رب العالمين ام يقولوا نفتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير, أتاهم من, نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض و ما بينهما في س ت ة أ ي ا م ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أ ف ل ا تتذكرون يدبر ا ل أ م ر من السماء إ ل ى ا ل أ ر ض ثم يعرج إ ل ي ه في يوم ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره أ ل ف س ن ة مما تعد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 ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون وقالوا أ اذا ضللنا في الارض أ انا لفي خلق جديد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 ا け سوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أ ب ص ر ن ا وسمعنا ف ر ج ع ن ا نعمل صالحا إ ن ا موقنون ولو شئنا ل آ ت ي ن ا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ل أ أن م ل أ ن جهنم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 ن ا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إ ن م ا يؤمن باياتنا الذين إ ذ ا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 بآيات ربه المجرمين عنها إنا ت أعرض ثم من م ن ق ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه وجعلناه هدى ه ه و 夜は何をしてもいい日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽 ن む日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を ي しむ日々を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 اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا, فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون قل يوم الفتح لا ي に私た الذين كفروا إيمانهم ولاهم ي に私 ر و ن ف أ ع ر ض عنهم وانتظر إ ن ه م منتظرون